يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 هذا ما كنتم لتأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون إن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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أَنَّ الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ویحلونه عاما ویحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 وعذيبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير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 والله عزيز حكيم، إن فيه خفافاً وثقالاً وجهد بأموالكم وأمفسكم في سبيل الله. أيكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسافرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقق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 وَمَن كَانَ مِنَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ